وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويستغفروا ربهم إلا تَأْتِي يَوْمُ شَنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِي يَوْمُ